إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدَّلُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ من أعلل الخير معتد أثيم أو تل بعده ذلك زني إن كانتا ماليا وبنين إذا تطلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم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 يوم يكشف عن ساقين ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خواشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني وَمَن يُكذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِدُهُمْ حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أدرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلكونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين